119. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا 110. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا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 وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تخضير لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا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 112. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا 113. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا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 ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا 113. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما 119. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا 110. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا 111. سبحانه وتعالى عما يقولون عنوا كبيرا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 121. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا 122. وإذ قلنا لك إن ربك حاط بالناس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 ولقد كرّرنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم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 وَإِن كَذُّوْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا الْتَحَذُوكَ خَلِيلا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اكْتَتَتَّ رَكَنٌ إِلَيْهِمْ شَيْئا قَلِيلا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 119. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا 110. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوطا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا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 119. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا 110. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من 113. نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 114. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفات 115. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا 119. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء 110. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه 111. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا 112. وما منع الناس أن إذ جاءهم الهداة إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسولا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 126. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا 127. ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا, وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا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 119. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنثاق وكان الإنسان قتورا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 قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا 110. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا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 117. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا 118. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا 119. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى